بوك تو دفيت نايست تسعة عشر, تسعة عشر. في المطبخ في المطبخ to... أعندك مطبخ جديد؟ عندك مطبخ جديد؟ كاي جليش دانس سكوختي؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ كوخش نا إليكتريكا على نابلين؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ ناي <تصفيق> هل اقطع البصل <تصفيق> هل اقطع البصل <تصفيق> هل اقشر البطاطس <تصفيق> هل اقشر البطاطس <تصفيق> هل اغسل الخس هل أخسل الخس؟ كي سا كزارتي؟ أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ كي هي بوسودة؟ أين الأطباق؟ أين الصحون؟ كي هي بريبار؟ أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ إيماش أتدبيراچ زكونزيرفي عندك فتاحه علب؟ عندك فتاحه علب؟ إيماش أتدبيراچ زستكلينيتسه عندك فتاحه قناني؟ عندك فتاحه قناني؟ إيماش أدفيراتش مفتاح للفلين عندك مفتاح للفلين كوكاش يوخو في هذا القدر اتطبخ الشوربه في هذا القدر باتشيش konvi السمك في هذه المقلات؟ Atqli السمك في هذه المقلاة Pražiš zelenjavo na tem الخضار على هذه الشواية Atšovi الخضار على هذه الشواية Pripravljam انا اجهز طاوله السفره انا اجهز طاوله السفره توكاي هنا السكاكين والشوكات والملاعق هنا السكاكين والشوكات والملاعق توكاي سو <تصفيق> هنا الكبايات الصحون والمناديل هنا الكبايات الصحون والمناديل